فَكُفَّ فِدْيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فَذَٰلِكَ ٱلْجَهَنَّمُ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَٰأَيُّهَا يا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ان تبتغون عرضا الحياه الدنيا